عبدهن <تصفيق> زكري وش دان شيبا ولن انذعاء ايكم في شانص موسیقی وكانت امرأته عاقرا هب لي من لدنك وليا يرفني Yes, I got you. د هو أذكر في الكتاب مريم إذ من أهدها مكانا شرطيا فاتخذت من دونهم حجابا وصلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا dan كَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فاكلي والشرب وقلي فقولي إني نظرت لروح مانصوم فلن أكلم. فقولي والشرف وقرئ عينا فإنما ترين من البشر أحدا فقولي فقول. सत पी जी the bone. سبحانه يُمْسِكُ فَبْذُهَا ذَا ¡Mi vida! والليل إذا يَغْشَى وَاللَّيْلِ إذا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا انا اصاحبكم بما ينون و